En dat dat het het resultaat is dat het het het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 deze kans dat we de afspraak moeten veranderen. We hebben het hier over de afspraak. De van de afspraak van de afspraak van de afspraak van van de de de أو التقريب المنزل الأخير في حسنة المنزل في القرآن على في العقل اليقين ولكن المناقشه مع صاحب الحاشيه وحفظها اولا لان هذا سببون من التثبيت عقد في التثبيت الموجود لا في عقد التثبيت هذا ليس عاما في يكون الموارد فلا يأتي بالاعمام فلا إشكاد بالنسبة للعلاية قد تنجذت عليه تكارين وتعجلة ويوجود الخضاء ويشت فيه أو أنه لا كان يصلي ولكن صلاة غير صحيحة فعند ذاته إلى أنها صلاة غير صحيحة فهذا قد تنجذت عليه تكارين خضائية وفكرة هنا قد يأتي خلاف صاحب الحاشي عن الشهر كجيب ولكن في مورد الأعطاء وهو كلام خلاف كلامنا إنسان ما قلد فترة من الزراج لكنه لم يكن عاصيا سيطان غاقلا غيره فترة إنسان ما قلد فترة تنزل. رخلتان أو جهدان مرخلان أو كثوران ما قلل رخلة من الجماد ثم التفت إلى نفسه تشكه الآن إنسان ما قلل فترة من الجماد ثم التفت إلى نفسه وعرض اعماله السابقه على فهو المنتهي للجعليم فوجد انها مخالفه ولكن لا يذلي مختار المخالف و الاقل او الاكثر هنا عندما يشك في وجوب القضاء ما يشك في تكليف من انجز و يشك في أصل التكليف لانه ما تنجز عليه التكليف بالقضاء سابقا انما يتنجز التكليف بالقضاء عليه سابقا لو كان ملتفتا المفروض انه كان غافلا المفروض انه في تلك الفتره كان غافلا ناسي جائلا مرتبا فما تنجز عليه القضاء في تلك الفترات والان يشك في ان ما تنجز عليه مائه او مائتان هو اصلا ما تنجز عليه تكليف القضاء باعتبار انه كان غافلا بالمرات فشكه الان في وجوب قضاء لا تتركه شكا في اصل التكليف لا شكا في التكليف المنجز فماذا كرّبو صاحب الحاشية وإن تصور في بعض الموارد لأنه لا نوليت صور في موارد كلامنا موارد كلامنا لم يتنجز التكليف سابقا حتى يكون بعض الشك في التكليف منجّز هذا أوله وثانياً بأنه في الواقع كما ذكر في الوصول لا فرق بين أن يكون الشك في أصل التكليف وبين أن يكون الشك في التكليف المنجّز باعتبار أنه يعتبر في تنجز التكبير بقاء المنجز حدوثا وبقاء أما إذا كان في مرحلة حدوثا منجز لكن في مرحلة بقاء غير منجز الشك فيه الشك في أصل التكبير تماما الآن مثلا علمنا اجمالا بماذا؟ علمنا اجمالا بنجاسة أحدهم هنا تنجز العلم الإجمالي علمنا اجمالا بنجاسة أحد البنائين يعني التكليف المنجز هنا متحقق بالعلم الإجمالي بعد يومين سال هذا العلم الإجمالي جاء إنسان آخر قال لا البنائين بإجتبات ونحن لأولئك في مقام آخر زال العلم الإجمالي بعد زوال العلم الإجمالي وتبدله إلى الشهر صاعدا عند شك بدوي أصلا عند شك بدوي صرف في أن أحد هذين الإناءين ليس أملا بعد زوال العلم الإجمالي الشك هنا في التكليف ليس شك في التكليف المنجز لأن المفروض أن المنجزية زالت كان منجزا عدوتا لكنه في مرحلة البقاء زالت منجزيته فالشك هنا في التكليف كش في أصل التكليف ترى. الشك في التكليف المنجز بعد زوال منجزيته بقاء كالشك في أصل التكليف مجرد للبرارة اصلا فهذا الإنسان افترضوا أنه إنسان فاسع أمس ما صلى صلاة صحيحة وقطع اليوم بأنه يجب عليه القضاء يوم الثاني هم كذلك والثالثه قطع بأنه عشرون يوما أو شهرا يجب عليه القضاء قطع لذلك ثم بعد ذلك بعد سنة لا تبدل القطعه ما يدري انه القضاء الذي تنجز عليه أو عشرون بمجرد ان يتبدل قطعه الى الشر فان منجزية المنجز زالت بقاءا وان تحققت الابدان وبعد زوالها بقاء يكون الشك بها شك في اصل التكليف واذا كان شك في اصل التكليف يكون مجرد البراءه فلا فرق في جريان البراءة بين أن يكون الشك في أصل التكليف أن لا وبين أن يكون الشك في التكليف المنجز فإنه بعد زوال منجزيينه بقاء الشك فيه كالشك في أصل التكليف مجرى البراءة بلا كلامه فحينا إننا محالة إذا شك فيما فاته أو فيما تنجز عليه وانه مردد بين الاقل والاكثر لا محاله يقتصر على اداء الاقل ويجري البراءه ويجري البراءه عن وجوه الاكثر ويجري البراءه عن ذور الاكثر و باعتبار فتوى المتقدمين بلزوم تحصيل اليقين بفراغ الذمه نحتاط احتياطا استهلالياً لدى حافظة المتقدمين كما هو شأن الفقهاء أنه لا يقفون يخفون دار المتقدمين بل على الأقل يحتاجوا احتياطا استهلالياً منها لذلك صاحب العمق الجسيس قال: لا الاحتياط احتياط الاستهلاليا وإلا فيقض النقدار الذي يعلم معه بالبراء يعني فرار على الأحراء الأحراء الاستهلاذا بقينا فتو بعده، وإن كان لا يبعد، وإن كان لا يبعد جواز الافتداء بالقدر إن خصوصا مع نظر السيد ذو رحمه الله، من أنه اصلا لا عبرة بالرواية، فإنما العبرة بالفتاوى المتقدمه السيد ذو هذا كان متقدم. ينبغي للفقه أن يتأمن في فتاو المتقدمين في الروايات. باعتبار أنه هذه الروايات التي وردت علينا أكثرها منخول بالمعنى وأكثرها خاضع بالتقطيع اصلا وأكثره ذهبت قرائنه لأن كثيرا من الروايات كانت صادرة في. قرائن حاليه ومقامية مو قرائن مقالية حتى تجب أن موجودة في الى موجود. إلى هذه الأمور وهو أنه أن الروايات أكثرها مقطعة فما حفظت فيها وحدة السياق مع أن السياق من قرائن مع الالتفات إلى أن الروايات أكثرها منقوله في المعنى واهتمال أن الراوي تهم غير ما قاله بالإمام مع الالتفات الى فوات كثير من القرائن المقاميه والحاليه في الروايات مع الالتفات الى انه كثير من التصحيفات وقعت في الاسناد اصلا كاحتمال ان هذا الراوي غير ثقه ولكنه صحح الى لفظ الاخر وصار داخلا في الرواد الثقافه مع احتمال كل هذه الامور يضعف الاعتماد على النصوص ولكن بالنسبة الى كلمات فقهائنا والأكدلين باعتبار انهم خصوصا مع النظر الى علي بن باباوين والد الشيخ الصغير لا يفتون الا بمثن الروايات كما يلاحظ رسالة علي بن باباوين فقه الرضا نحسى الرضا كثير من رماينا منهم السيد السيستانية لأن فقه الرضا هو نفس رسالة علي بن باباوين لا شيء اخر خصوصا إذا التفتنا إلى أنه أن المتقدمين كانوا لا يفتون إلا بمثن الرواية أثمن الرواية حدق في الإسلام فما يلاحظ هذا في نهاية الشيخ الطوس إذا أتلاه قال من الروايات كلهم هتون روايات بالفقر في كتاب النهاية الشيخ الطوسي. إذا لاحظنا أنهم لا يفتون إلا بمثون الروايات هذه هي جميع ولاحظنا جهة ثانية أنهم كانوا أقرب لعصر النص منا فلم تفتهم القرائن الحاليه والمقاميه التي كانت مكتنفه بالنصوص مثل ما فادتنا نحن لم تفتهم الكتب الاصليه التي كانت متضمنه للنصوص النصوص اصول 400 الاصول, الأربعمائة. الأصول الأربعمائة التي نقلت احاديث الصادقين عليهم السلام ثم عرضت على الامام الرضا عليه وصححها فحدث منها بعضا والقى بعض, بعض الناثر رسول الأربعمان موصلت فيه منه موصلت فيه الكوليني موصلت فيه السلوه موصلت فيه مع ملاحظة قربهم لعصر النص وفهمهم للقرائم المقامية والحالية ومعرفتهم بظروف الأيمة أكثر منا وكونهم لا يفتون إلا بمتون الروايات وكون كتبهم كتب فتاواه وصلت إلينا على التواتر يداً بيد بخلاف كتب الروايات ومعلوم أنه وصلت إلينا عن طريق التواتر كتب فتاوى المتقدمين وصلت إلينا عن طريق التواتر أما كتب الرؤى معلوم أنه وصلت إلينا عن طريق المتواتر مع الالتفات إلى تمام هذه الجهات يكون الاعتماد على فتاوى المتقدمين أكتر أطبينا من, من الاعتماد على الرؤى وهذا خلا تماما خلاف من السوء تماما سوءه لا يعتمد ولكن فتاه المتقدمين ايضا حينما لا يقولون ماذا نقول اي حالين اذن فتاه المتقدمين لها طريقيه قويه للكشف عن الحكم الواقعي لذلك مخالفه مشهور فتاه المتقدمين صعبون ولا على الاقل ان الانسان يحتار فما تتعوى اظهرهم هذا بالنسبه الى مساله المتقدمين مسألة الواحد والأربعون إذا علم أن أعماله السابقه كانت مع التقليد وما كان تلتقي ولكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم ليست عن تقليد صحيح صاحب العرواق بسسره الشريف قال بنا على الصحة هذه المسألة سيدنا الخريط بسسره الشريف لم يقبل اطلاع الكلام صاحبنا الأيوة لما على الصحة والمقام بل لابد من التفصيل في المقام والتفصيل هنا بين جهتين الجهة الأولى كارتا يشك في صحة تقليده، هل أن تقريبا صحيح أم لا؟ و تاركاً يشك في الاعمال التي بناها على تقليد هل ان الاعمال صحيحه ام ليس منها ته جهة يشك في اصل التقليد انه صحيح ام ليس بصحيح جهة يشك في الاعمال المترتبه على التقليد انها كانت صحيحه ام ليست صحيحه نجي الى الجهه الاولى اذا شك في اصل التقليد أنه صحيح أم ليس بصحيح؟ هنا أيضا صورتان. ثارتا يكون شكه في الاستناد، ثارتا يكون شكه في المستند إليه، ثارتا يشك في الاستناد. هو والاستناد، سواء الاستناد النفسي كما يرى بعضهم أو الاستناد العملي كما يرى السيد القاضي سيدنا. العمل استنادا على كل التقريق. محقق التقليد بنظر السيد الفوري بنظر السيد الإمام العمل استنادا بلا كتول المشرير بعضهم لا يرى انه محقق التقليد بالاستناد النفسي szalammu السلام wa sallallahu wa وبعضهم يرى بان التقليد هو الاستناد النفسي على الافتدال النفسي بالتولير ألا أي حال الاستناد النفسي والاستناد الاستناد النفسي أريد نقوم تاره يشك في الاستناد نفسه فانا يشك في الاستناد يعني ان استناده لفتوى هذا المجتهد كان استناد عن حجل وعن عن هوان شك في نفس الاستناد هل استناده للمجتهد البلاني كان استنادا شرعيا او استناد عن هوان دارت مثلاً استند إلى فتاوى المشتهد باعتبار أنه نحن نقول المحاضر يصعرون <تصفيق> من نخلص <يصفيق>. تعالى <تصفيق> أنه يشك في أنه عندما استند إلى فتوى السيد الفلاني أو الشيخ الآن جذور الشيوخ جذور السادس فكارة <تصفيق> مثلا يشك في أن استناده إلى فتوى السيد الفلاني أو فتوى الشيخ الفلاني هل كان لأن فتاوى الشيخ تحجبه فقلده على استناد غير شهر أو لعلاقته بالسيد أو بالشيخ قلده على استناد غير شهر أو أن استناده كان لا انا مطمئنا بان هذا الشيخ حجه في الواقع او عن بينه عادله بان الشيخ حجه في الواقع شكل الاستناد نفسه هل ان الاستناد استناد شرعي يعني استنأ على اطمئنان لحجيه هذا المقلد او بينه عادله على حجيه هذا المقلد او ان الاستناد كان استناد غير شرعي شكل الاستناد قول سيدنا أخوي أبو شنو سمع شخص شخص شخص شنو التمر قلت بأن الثمر من في وجوب العدود وفي جواز البقاء يعني إذا كان هذا المشتهد الذي استند إليه حيا فإذا شكري أن استناده شرعي أو ليس بشرعي فرقتل على ذلك هل يجب العدود عنه ولا؟ يجب يترتب على الشك في الاستناد اثر شرعي وهو هل يجب العدول عنه او لا يجب هذا اذا كان حيا واذا كان ميتا يترتب على هذا الشك اثر شرعي وهو هل يجوز البقاء على تقليده ان كان استناده شرعيا يجوز البقاء على تقليده ان كان استناده غير شرعي لا يجوز البقاء عليه فالشك في الاستناد له اثر شرعي وهو مساله وجوب العدول وعدم وجوبه جواز البقاء وعدم جوازه الشك في الاستناد الى اثر شرعي هل هو اعتر بالشرائي؟ كل سيد كل سيد سيد يقول هنا حتى لو عالم بأن استناده غير شرعي حتى لو عالم مو بس شاك أنتب تبدو غير شاك شاك أن استناده شرعي أو غير شرعي حتى لو كان عالما بأن استناده غير شرعي إذا كان المستند إليه أقول المشتهي جامع للشرائط حتى لو عالم قلت دعا قولي يشاكل يقول الشكة لمعنان افترض إنسان علم قطعان وبتان بأن استنادي إلى فتوى السيد الفلاني كان استنادا عن هوان ولم يكن استنادا شرعيا قطعا أنا بذلك لكن مع ذلك السيد الفلاني أهل مواحي في الواقع جامعا لشرائم التهوية استناده كان استناد غير شرعي إلا أن المستند اليه جامع للشرائع. هنا الغاثار الشرعي انذكرناه وجوب العدول ان كان حياً وعدم وجوبه جواز البقاء على تقليده ان كان ميتم وعدم جوازه ما يترتب على كون الاستناد شرعي أو غير شرعي يترتب على كون المستند اليه جامع الشرائط وليس بجامع grass ان كان المستند اليه جامع للشرائع. يحرم عليك العدود إن كان حياً يجوز لك البقاء على تقليل كامين إذا كان المستند إليه غير جامع للشرائع يجب عليك العدود عنه إن كان حياً يحرم البقاء على تقليل كامين هذان الأثران يترتبان على جامعيه المستند إليه للشرائع وعلى جانعيته لا على كون الاستناد شرعياً أو ليس بالشرعية استناد ما إلى ولم يدل دليل أصلاً لأدلة الشكل. يجب العمل استناداً استناداً بحجة أو بغير حجة المهم أن تكون أعمالك التي استندت فيها إلى فتوى هذا المشتهد مستند إلى فتوى من هو جامع للشرائع هذا ما ما دلت عليه الأدلة هو أن استنادك لشخص جامع للشرائر أما أن استناده كان في شرعية أو شرعي، لماذا لتحدث هذا إذا كان شك في, في الاستناد نفسه. أما إذا كان شك في المستند إليه كان استناده الحمد لله كان عن بينك عادلتين أو عن مينان تامن المستند إليه ما ادري هو جامع الشرائف في من استندت اليه او شك في المستند اليه يشك في ان المستند اليه جامع للشرائع او ليس بجامع للشرائع مو في نفس اليه الاستناد كان على بينه والاستناد مثلا كان على اتماينه فنفس الاستناد لا إشكال فيه الاشكال في المستند اليه هل أن من استندت اليه سابقا كان جامعا للشرائع او ليس بجامع للشرائع؟ لا يجوز له البقاء على تقليده حيا او ميتا بل يجب عليه الفاخص وهذا لا يفرق فيه بين مرحله الحدوث ومرحله البقاء كما انه في مرحله الحدوث لا يجوز له تقليده حتى يحصل عن حيث الشرائب كذلك في مرحله البقاء لا يجوز له الاستمرار على تقليده حتى يحصل عن حيث الشرائب والمضفق بين ما خلقهم وما خلق مقام فرق هنا بين مقام الشق ومقام العلم كما أنه إذا شك في أنه جامع من الشرائط أو ليس بجامع لا يجزله الاستمرار على تقليده كذلك إذا علم بأنه غير جامع فإذا الشيخ هنا ما يلاثر مثله مثل العلم العديد طبعا. هذه الجهة الأولى بصورة إيها الجهة الثانية وهو أنه شك في نفس اعماله يشك في الاعمال التي رتبها مو بنفس التقليد الجهه لك كانت الشك في نفس التقليد الان جهه شك في الاعمال هل الاعمال التي رتبها على تقليد السيد الفلاني او الشيخ الفلاني صحيحه او يصير صحيح الشك في الاعمال مو الشك في التقليد نفسه. اذا شك في الاعمال فحينئذ نقول بانه هو الشق في الاعمال معناه انه لا بد ان يعرضها على المشتهد الذي يجب ان يرجع اليه فعلا يعرض اعماله عليه الذي يجب أن يرجع هو أو المشتهد الذي يجب ان يرجع اليه فعلا سواء كان هو السالف او غيره المشتري الذي يجب ان يرجع اليه فعلا بل يعرض اعماله عليه نفس التفصيل الذي ذكرناه فإن كانت اعماله موافقه لا اعماله صحيح لا يجب عليه تعالوا كانت اعماله مخالفه لا فقد فصلنا ثالثا تاركا تكون المخالفه في الاركان الخمسه و تكون المخالفة في غير الاركان اذا كانت المخالفه في الاركان يجب الاعمال اذا اشتعل واذا كانت المخالفه في غير الاركان لا تعاد الصلاه الا من خمسة القبله والطهور والوقت والركوع وشد غير الاركان حصلت أصل المخالفه في غير الاركان فتاره يكون قاصرا تاره يكون مقصرا فان كان قاصرا كما اذا كانت اعماله السابقه عن نسيان او كانت اعماله السابقه عن جهل مركب معتقد كان مصحححح على جهل مركب أو كانت أعماله السابقة مستند إلى بين عادل بين عادل إشهد بأن هذا جمع الشرايع أو أن استناده في محله بعدين تبين فسق التبين وتبين خطأ القول إذا بالنتيجة القاصر يشمل الجاهل المركب يشمل الناسي يشمل شنو يشمل من استند إلى مستند شرعي الآن تبين أنه ليس من شرمه منه كان قاصرا اذا كان قاصرا لا يجب عليه بمقتضى قائد لا تحاكي اما اذا كان لا جاهل مقصر كان يعمل وهو ملتفت الى ان اعماله صحيحه او غير صحيحه كما هو في كثير من المثقفين شنو لازم انا اقلد فلان شنو ازاي لاجل فلان اقلد أنا اعمل والله هو الرحيم يقتل يعني بحاجة. فكان ملتفت اثناء عمله لانه هل يجب عليه التقليد او لا يجب عليه التقليد هل تقليده صحيح تقليده صحيح استناده في محله مع انه ملتفت بذلك ما افحص ولا تحالف النتيجه انه الان يشك في صحه اعماله السابق أو هذا مقصر لا تشمل القاعده لا تُعَامْكَ مَذِكَ الْأَمَاسَ لَكَ بِأَنَقَالِكَ الْتَعَالَجْمَةِ يُعْلِي يَعْلِي صورة ذلك أن لا يعلم لا بالموافقة ولا بالمخالفة ما يده هل أعماله الآن مخالفة لفتوى من يجب عليه الرجوع عليه فعلان أو موافقة له لا يعلم بالموافقة ولا بالمخالفة إن كان ذاكرا حينما قام بالأعمال كان ذاكرا وملتفتا إلى ممارسته للعمل تجري قاعد الفراغ يبني على الصحة تبقى قاعدة الفراغ إذا ما كان ذاكر في السابق كان أن يستعمل عن رفله يسمى كعند ذكر والانتفاق في العمل أثناء ممارسته لا تجري قاعد الفراغ فحينئذ إذن إن كان في الوقت أول الوقت قل التحليل غير صحيح آخر الوقت انتفت إلى نفسه قطاع يجب عليه العاداء بمقتضى قاعدة الاشتغال الاشتغال يقيني في ان إن كان في خارج الوقت فيشك في انه يجب عليه القضاء القضاء قلنا ايضا أمس إن كان القضاء بنفس الأمر السابق فيجب عليه القضاء إن كان موضوع القضاء هو عدم الاتيان ليست صعب عدم الاتيان ليست عليه القضاء إن كان موضوع القضاء وعنوان الفوت وعنوان الفوت أمر وجودي يشك في تحققه وعدم تحققه ألا أصل عدم تحققه لا يجب عليه القضاء وإذا شك في وجود القضاء فيجب براحة وجود القضاء خير صورة الله تعالى وآله الطاهرين بالنسبة للمسألة الواحد والأربعين وهي ما إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح أم ليست عن تقليد صحيح بقيت في هذه المسألة صورة واحدة وهي أنه إذا شك في أنه قاصر أم قصر هو يشك في جهل أنه كان قاصر أم قصر يعني مثلا كان في زمان بلوغه مجتهدان أحدهما جانع للشرائر والآخر غير جانع للشرائر فلا يدري هل قلد الجامع للشرائر أو قلد غير الجامع للشرائر فإن كان قلد الجامع للشرائر فلا تقصيكم به وإن كان قلل غير الجامع للشرائط فقد حصل علينا له تقصيرا فهو لا يدري الآن هل ان تقليده السابق تقليدا كان تقليدا صحيحا أم ليس بتقليده صحيحا لأنه لا يدري من قليل والشك هنا ناشئ عن الشك انه أنه مقصر أو مقصر اصلا لا يعلم بأنه مقصر أيضا احتمال أنه قلد الجامع للشرائق ليس أنه وإي قصير فهو يشك في أنه كان مقصرا أم ليس المقصر بالنسبة لمنزل هذا الفارق يقولون يجري قاعدة لاسعاد ويجري قاعدة الفارق يجري قاعدة لاسعاد بالنسبة لأعماله السادقة باعتبار أن هذه القاعدة عامة وخرج عنها المقصر هذه القاعدة عامة ولم يخرج عن تحت عمومها إلا المقصر هو يشفك أو ليس بمقصر فالأصل عدم كونه مقصرا فيبقى تحت عموم هذه القاعدة بل يمكن أن يجري قاعدة الفراغ أيوان باعتبار أن قاعدة الفراغ موردها ما إذا أحرز الإنسان أصل الوجود وشك في الكيفية أصل الصلاة صلى لكن كيفية الصلاة كيف كانت هل كانت كيفية صحيحة أم لا يجري قاعدة الفراغ إذا شك الإنسان في الكيفية مع إحراج أصل الوجود هنا أيضا أصل التقليد هو قطعا قلت إنما نشوف في كيفية التقريب هل كان استنادا للجامع للشرائق أم لم يكن استنادا للجامع للشرائق أصل التقليد محرز الشك في الكيفية إذن موضوع قاعة الفراغ متحقق موضوع قاعة الفراغ ما إذا أحرز الإنسان أصل وجود العمل وشك في كيفيته هنا أيضا أصل التقليد محرز كيفيته غير محرز إذن يمكن أن يجري قاعة ذلك آه. نعم لو قلد زيد بن بكرين بعينه ومتاكد انه قلد زيد ابن بكر بعينان ولكن هل زيد بن بكر هو الجامع للشرائع ام زيد بن خالد هو الجامع للشرائع فاصل التقليد مفردًا وَالْكَيْفِيَّهَمْ مُحْرَجَهُمْ قطعًا استند الى زيد بن باكرين هم أصل التقليد محرزاً هم الكيفية محرزة لكن لا هل الكيفية صحيحة هل الكيفية محرزة صحيحة أم لا فهنا لا يجري قاعد القرار قاعد القرار ما تجري في, في صورة العز الكيفية مثلاً إنسان يصدي خلف مشتهدي يعرف بأن هذا المشتهد يقول مالكاهم الدين كيفية محرزة عنده لكن ما في الكيفية صحيحة واقعنا المسلمين تجد قاعدتها قاعدتها تجدي في صورة في العلم بأفضل الوجود والشك في الكيفية توبق قطعان في كيف كانت الكيفية لإمريك أما توبق ويعلم كيف كانت الكيفية قطعان في وضوءه مساحة من مزح السره على رجبه من خبة القدم إلى الأصابع لا بالعامل قاطعان يعلم بال... بأصل الوجود ويعلم بالكيفية لكن لا يدع أنها الكيفية مطابقة الواقعة وغير المطابقة لا تجري قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ تجري عند إحراج أصل الوجود والشك في الكيفية وأما إذا كان عالما حتى للكيفية لكن يشك في مطابقتها للواقع وعلى المطابقة وانا لا تجري قاعدة الفراغ فعلى أي حال في المقام هو يعلم بأنه خلد زيد النبطين أصبح تقليل مهرج منها بكيفية مهرجة لكن يشفك أنه الجامع للشرائط في ذلك الزمان هو زيد النبطين أم غيره هنا لا تجري قاعدة قرار نعم تجري قاعدة لا سعاد باعتبار أن قاعدة لا سعاد عامة ولم يخرج منها إلا المقصر وهو في أنه مقصر أم لا بأثار العلم قوليه مقصرا لتحاطف موضوع لا تعال وتشمله فيها هذا بالنسبة إلى المسألة الواحد والأربعين أما بالنسبة للمسألة الثانية والأربعين إذا قلد مجتهدان ثم شك في أنه جامع للشرائق أم لا وجب عليه الصحر هذه المسألة يحتمل لها صور ثلاثة الصورة الأولى أن يعلم بأن هذا المجتهد جامع للشرائط حدوثا قطعا حينما قلده كان جامعا للشرائط ولكن بعد أن قلده شك في جامعيته للشرائط بقاء حدوثا قطعا كان جامع للشرائط شك في جامعيتي للشرائط بقاءً وهنا لا إشكال لأنه لا يجب عليه الفعل فلنواجه فليستصحب جامعية للشرائط متيقن بها حدوثاً يشك في زوالها بقاء يستصحب الجامعية للشرائط ولا يجب الفعل لا إشكال الصورة الثانية أن يعلم بأنه جامع للشرائط حجوثاً. ويعلم بزوال الشرائط عنه بقاء لكن يسال هل يصح لي ان ابقى على تقليده في المسائل التي قلده فيها يوم كان جامعا للشرائط قلده سنه قطعان سنه من تقليده كان جامعا للشرائط بعد تلك السنه التي قلده فيها قطعا زال بعض الشرائح اما انه زالت ملكه الاجتهاد كان حصل له مرض عقلي مثلا او انه والعياذ بالله زالت ملكه العداله على اي حال قطعا في سنة كان جامعا في الشرائح وقطعا في السنه الثانيه زالت بعض الشرائح فهل يصح لي أن ابقى على تقليده في المسائل التي قلته فيها في السنة التي كان جامعا في الشرائح فيها ام لا قد يقال بانه بل يجوز اثناء على تقيده فيما قلله فيه باعتبار ماذا باعتبار اولا سيره العقلاء فإن سيره العقلاء على الأخذ بقول الخبير اذا كان قد اخذ منه وقت خبرته هذا كان طبيبا ماهرا يوم كان طبيبا ماهرا كان يقول الدواء لهذا المرض هو الدواء الفلاني قال أما الصبي جون طارجنون، أفهل يتربّد العقلاء في الأخذ بتشخيصه الذي شخّصه يوم كان طبيبا ماهراً؟ لا أخذون بذلك. يرد العقلاء على هذا. وخلافاً للنصوص، فإن النصوص مطلقة. بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقت الذي خلّدك عن أهل الذكر، قدرت قدرت أنه. فارجعوا فيها الى رواة حديثنا وقت عندما قلده كانت من حديثين النصوص باطلاقها تشمل هذه الصورة لان المعتبر في النصوص ان يكون من اهل الذكر ومن رواه الحديث حين اخذ المساله من اما فيما بعد ذلك, ذلك هذا العنوان هذا غير معتبر في النصوص وبذله مثل تقر البقاء على تقديد الميت اي فرق حينما قلد السيد الخوئي مثلان كان جامعا للشرائف الان بعد موته قطعان زالت بعض الشرائف الا وهو الحياة مثلا فحين يدين يخرج الجوز البقاء او يجب البقاء اي فرق بين المثالتين كما انه في مسألة البقاء على تقديد الميت مع زواد بعض الشرائف قطعان على رغو شرط الحياة يجوز البقاء على تقليده باعتبار أن العناوين المذكورة في النصوص كعنوان أهل الذكر كعنوان من رواسع حاديثهم صادقة إنما قل له في هذه المثالات كذلك بالنسبة لمحن كلامنا أي ضرق من المقام قد يقال هكذا ولكن الجواب ذكرنا سابقا أن الارتكاز المتشرعين التفادى المتشرعة والمتدينين قائم على أن منصب التقليد ليس منصبا خبروي فقط والمقلد ليس فقط من أهل الخبرة بالثقة وإنما منصب التقليد منصب النيابة عن الإمام شاء الله تعالى جل والنيابة عن الإمام لها اعتبارات أخرى غير اعتبارات الخبروية ارتكاز المتشرع ارتكاز المتدينين وهو ارتكاز متصل لزمان المعصومين عليهم السلام هذا الارتكاز قائم على ان المقلد نائب الامام ومتقلد ما كان متقلدا له الامام فحينئذ الرجوع للمقلد إذن الباب الرجوع لاهل الكبرى كالرجوع للاطباء والرجوع للمهندسيه فقط بل الرجوع إليه رجوع إلى نائب الإمام رجوع إلى من نصبه الإمام عليه السلام لذلك بمقتضى هذا الارتكاز بمقتضى هذا الارتكاز نقول بأنه يشترط الله أقل على سبيل إحتياط الوجوبي ذلك من كل فتوى يشترط في المقلد أن لا تكون فيه منقفة دينية تضر بعنوان كونه نائب الإمام أن لا يكون أن لا يكون مستملًا على من قطع دينية تخرب عنوان كونه نائب الإمام عليه السلام هذا مخرب بالكامل من الشرع ولا ريب في ناس أنه إذا علمنا بزوال بعض الشراء قطع أنذل قطع أنذل ملكة الإشجار أو قطع أنذل العذالة أو قطع أنذل شخص آخر مثلا بعد زوال هذه الشروط حصلت المنفصة الدينية وبعد أن تحصل هذه المنفصة الدينية البقاء على تقليلها ولو في المسائل التي قلّده فيها يوم كان جامعاً لشرائف البقاء على تقليلها مشكلة فإن مخبض ارتكاد الشرع النظر إليه نظر النائب عن الإمام والنائب عن الإمام يجب أن لا يجتمل على أي منفصة دينية فلا يسعى تقليل معي وفرق بين هذا وبين شنو؟ الموت. فإن الموت لا يعد منقصة الدينية كان حيا ثم مات الموت لا يعد منقصة دينية حتى يكون البقاء على تقليد الميت بعد موته من باب تقليد من هو مشتمل على منقصة دينية كثناثة مع فونه ناهبا عن الإمامه يكون الموت كمالا كما إذا كان من السعداء وانتقل إلى عالم كشف واليقين يكون الموت كمالا وليس من الموت دينيه قبل الاسئله فلا تطرح هذه المساله بالتكرار الصوره الثالثه ان نعلم بانه جامع بالشاهد في الذان ولكن حصل عندنا شك ثاري يعني حينما قلدنا استندنا الى شهاده شاهدين بنظرنا عادلين وقت دي. كنا نعتقد أن هذين الشاهدين عادلان فاستلتنا إلى شهر الإيمان أخبر بأنه رجل عادل وأخبر بأنه رجل جامعا للشرائر بعد سنتين علمنا بفسق الشاهدين بعد أن نعلم بفسق الشاهدين بعد يحطلينا شك ساري مو في البقاء شك حتى ما انه أنه حينما خلز ايضا كان جامعا للشرائر يسمون باب الشكل؟ التاريخ فهذا ليس شكل في مرحلة البقاء فقط بل هو سراء حتى إلى مرحلة الحجود أنه يوم كان أنه لما قل لك هل كان جامعا للشرائق أم لم يكن جامعا للشرائق أفر الآن شكل ساري في ذلك هنا هل يصح البقاء على تقليده لا يصح البقاء على تقليده قالوا بأنه إذا تمت قاعدة اليقين قاعدة اليقين إذن قاعدة الاستصحاف يقين بالحجود وشك في البقاء أما قاعدة اليقين لا يقين بالحجود ثم في أفضل حدود ثم يقين هل أن قاعدة اليقين حجه من تيبقن بشيء ثم شك فيه ولو كان شكا ساريا يجب أن يبقى على مقتضى يقينه السابع أو لا لأن قاعدة اليقين حجه يقول بعالمي حجيتها فإن قلنا بحجية قاعدة اليقين خب يبقى على يقينه يقين كأنه ما زال مدرقنا بجامعية الشهرات وإن لم نقل بحجية قاعدة الإقين كما هو الأغلب عندهم فحينئذ لا يجب البقاء لا تقليد وأما الاستصحاب والاستصحاب بعد مجرد إذا تمشكنا الآن صار في الحدوث إذا تمشكنا في البقاء حتى تجري قاعدة الاستصحاب لا محالة في المقام تجري قاعدة الاحتياط وهي لزوم مدفئة حرار محتمال فانه يحتمل احتمالا عقلائيا معتدا به انه اذا بقي على تقليده مع شكه شكا ساريا في جامعيته للشرائط منذ تقليده فحينئذ يحتمل احتمالا معتدا به انه لو بقي على تقليده وصادف ان اعماله مخالفه للواقع فهو معاقب يحتمل, يحتمل انه يعاقب على مخالفة الواقع إذا خالفت المخالفات فمن لزوم دفع قرر محتمال يجب عليه الفحر وراء لا على إلا من جمعيته الشائط المسألة الثالثة والأربعون المسألة الثالثة والأربعون لقد نشوف من سيد الإمام رحمه الله يقول وجب عليه الفح على الأحوط في الشك الساري، وأما مع الشك في البقاء لا يجب مخضب الاستصحاب. إذا كان الشك في البقاء لا يجب جر الاستصحاب. إذا كان الشك على نحو الشك الساري يجب عليه الفح مفتوحا بالاحتياط الجوهري لعل نظره قد سرّه في أنه بليد لا يفتي بالوجوب لعل اعتبار أن عندهم خلاف في كلمة لا تنقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين بالشك ولا تنقضه اليقين المثلاء بعضهم يستفيد منها عموم القائلين يعني أن هذه الرواية لا تنقض اليقين بالشك ولا تنقضه اليقين المثلاء لاستفاد منها حجية كلا القائلين الاستصحاب قاعتي اليقين اذا كان عندك يقينا ثم حصل عندك شك سواء كان شكا في البقاء او كان شكا في العدول على اي حال لا تفقد ذلك اليقين بهذا الشك ولو كان شكا ثاريان بعضهم يستفيد من القاعدة العموم بعضهم السبب من الروايه العموم بقاعده الاستصحاب وقاعده اليقين في مقابل هذه الاستفاده قد لا نفسي لأنه يجب عليه الفحص فلا نقول هل الأحراق وجب عليه الفحص سيد ابو يقول لتقليده فعلا الآن فعلا يجب عليه الفحص في تقليد الفعية في مسائل أسية دون أعماله السابقه التي قلده فيها فإنها محكومة بالصحة مع احتمال الصحة وبيحتمل الصحة وضاقت العلم بطلاه بعد ما هو مجال لأصر الصحة ولكن يحتاج احتمال الصحة يجري أصر الصحة فإنها محكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحصين يعني لا يباري للطلاح فبس كنت بطاعة الصحة جري فان بالطلاح كما أنه لو كان الشك في البقاء مو الشك شك ثاري تُستطفى بالأرداء واضح مسألة الثالثة والأربعون من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء وكذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافئ ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده والمال الذي يدخل بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا إلا إذا حصل استنقاذ حقه بالترافع عنده نتكلم عن الفقر الأولى وهو أنه من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الفتوى عدم الأهلية على قسمين تارثا لفقده بإجتهاد وتارثا لفقده غيرها من الشراب إذا كان فاقدا للاجتهاد الصم مجتهدا. بلا إشكال يعلم عليكم بلا ترد في ذلك لماذا؟ لأن الإفتاء إسناد إلى الشرع شيئا بعد اسند الى الشارع كما تقول الفتوى القائل من باب الاسنان الى الشارع الشريف شيئا و الى الشارع الشريف لا يصح الا بدليل على هذا الاسنان فالاسنان اليه بدون دليل كذب و افتراء معرم بالعائد المباركه الله اذن لكم ام على الله تفترون كل ما لم يأذن الشارع في نسبته إليه فحينئذ لا يجوز نسبته إليه ونسبته اليه تعتبر كذبا وافتراءا عن الشارع المقدس فلا إشكال في حرمة الإفتاء حينئذ بالنسبه لغير المشاهد لأن إفتاءه يدخل تحت عنوان الافتراء واما إذا كان لا هو مجتهد ولكنه يعلم من نفسه أنه فاقد بشرط العدالة أو يعلم من نفسه أنه مثلا فاقد بشرائف أخرى إذا كان يعلم من نفسه أنه فاقد بشرط العدالة فحينئذن هل يجوز له الهداء أم لا يجوز له الهداء مسألة أنه يفتي بدون سؤالين يفتي بفتوى في الرسالة العاملية كيف نظرته الفتوى أو يقول فتوى هكذا بدون أن يسأله واحد يطلع من ضل فتوانا من دون أن يسأله واحد مسألة الإخضار في هددات إلى لا إشكاله لأنه مستهيد من المقروح فما أخبر عن الشارع بشيء بدون دليل أنه مستهيد المفروض أنه رجل مشتهد فهو قد أخبر عن حكم الله بحقه حكم مثلا كتابة ترضوه أخبار عن وجوب صلاة الجمعة مع علمي بأنه ليس جعادل على أي حال أخبر عن حكم الله في حكم الله في حقه صلاه صلاة الجمعة فإخباره عن وجوب صلاة الجمعة وإن كان قاطعاً بأنه ليس جعادل اخباره سواء كان اخبار الكثير أو اخبار من دون ان يسأل الاخبار الابتدائي الاخبار الابتدائي بدون سؤال بل اشكال بانه ليس افتراء ولا كذبا عن الشارع لانه اخبار عن حكم الله في حق ليه فهو كذبا ولا افتراء من هذه آل الجهة لاحظ من الجهة الاخرى انه قد يقال بان اخباره ابتداءا او اخباره كذبا قد يعد من باب الاغراء بالجاهل والتضليل باعتبار أن الناس تقلد المشاهد وتبني على العمل بفتاوى فإخباره بفتاوى للناس ولو كان اخبارا امتدائياً قد يدخل تحت عنوان الإغراء بالجاهل وقد يدخل تحت عنوان التضليل للناس هذا العنوان الناس بشأن شاء الله